ي أيه الذيينَ آمنُاتَّقُ اللهه حَقَّ قاتِه وَل توتَُّ إِللاا وَأَنتُم مُسلِْمون يا أيّه النَّ سُتقَُبَّكُم الذي خَلَقَكُمْ مِن نَفْس واحددَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوجهَا وَبَثَّ منِنْهُمَا ررجَالًا كَثَِ وَنِساء وَتَّقُ اللهه الذي تَساءلونَ بِهِ وَالأَرْحَم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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى أيها المسلمون في الأسبوع الماضي كانت لنا وقفة مع الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه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 يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وان وجنكم كانوا على عك كانوا على اتقاق الرجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته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 هذا ربكم العظيم من فوق سبع سماوات يخاطبكم ويقول اسألوني أعطيكم وها هي اليوم الوقفة الثالثة مع قول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إن أعظم نعمة ينالها العبد هي نعمة الهداية لذلك جاء ذكرها في الحديث في مقدمة النعم التي امتنى الله بها على عباده فذكرت قبل نعمة الطعام والكساء وجاء في سورة الشعراء ذكر مقالة إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين فاتفقت الآية والحديث على هذا المعنى ولا غروا فهما من مشكات واحدة عباد الله ما أحوج العبد إلى طلب الهداية ابتداء بل واستدامتها طوال حياته وفي أم الكتاب وفاتحة الكتاب يقول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم هذا الدعاء يتكرر يتكرر من المؤمن كل يوم سبع عشرة مرة دون النوافل فهي تذكير وأي تذكير بالحاجة الملحة إلى طلب الهداية واستدامتها ولذلك فإن المأسوف عليه حقا والمغبون أشد الغبن لمن حرم هذه النعمة وحيل بينه وبين التلذذ بم الله تبارك وتعالى والقرب منه قال بعض السلف مساكين أهل الدنيا مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها قال محبة الله تعالى ومعرفته وذكره ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم بدير راهب فناداه فأشرف فجعل عمر ينظر إليه ويبكي فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه عاملة الناصبه أي عاملة متعبة أتعبت نفسها طول حياتها عاملة ناصبه تصل نارا حامية كثير من الناس يتعب ويشقى في هذه الدنيا وللأسف فإنه يوم القيامة يكون في نار تلظى نسأل الله السلامة والعافية عبد الله تأمل كم من الناس من ضل عن هذا الخير وهديت أنت إليه فهل استشعرت عظم هذه النعمة وجلال هذه المنة وهل تذكرت أن ذلك محظ فضل وامتنال من الكريم المنان سبحانه لم تنله عن حق واستحقاق على ربك سبحانه نعمة الهداية ذاق طعمها السلف الصالحون فقال بعضها فقال بعضهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجال عليه بالثيوف نعمة الهداية تلذذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولله دره حين يقول والله والله إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا أي من السعادة والله إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا فأقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش رغيد الوقفة الرابعة الدعاء وما أعظم شأنه في هذا الحديث الذي تكرر في ثناياه مرارا فاستهدوني فاستطعموني فاستكسوني فاستغفروني ولا غرابة في هذا فإن حاجة العبد إلى ربه دائمة فهو سبحانه الرزاق ذو القوة المتين وما يصيب العباد من النعماء والخير فبفضله سبحانه ولا يمسهم شيء من الأذى والعنت إلا بعلمه وحكمته جل وعلا ولا يرفع عنهم ذلك إلا بإذنه قال الله العظيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأت فإليه تجأرون ولا غنى للمسلم عن الضراعة واللجوء إلى خالقه في كل حال وفي كل زمان أما في أزمان الفتن وضيق الحال وتقلب الأمور فإن الحاجة تزيد قال الله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ولو لم يكن في فضله إلا هذه الآية لكفا وهي قول الله جل وعلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فالدعاء تذلل وخضوع وإخبات وانطراح على سدة الكريم سبحانه قال الخطابي رحمه الله معناء هذا الحديث أنه أي الدعاء معظم العبادة أو أفضل العبادة انتهى قوله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء رواه التلمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم وهو حديث حسن وفي سنن البيهقي عنه صلى الله عليه وسلم قال أعجز الناس من عجز عن الدعاء ورواه الطبراني أيضا وهو صحيح فأضعف الناس رأيا وأدناهم همة وأعماهم بصيرة من عجز عن الدعاء عباد الله ومن الآداب المهمة في الدعاء الجزم فيه واليقين على الله بالإجابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب الله أخرجه التلمذي وهو حديث حسن قال يحيى بن معاذ من جمع الله قلبه في الدعاء لم يرده وقال ابن القيم في شأن الدعاء إذا اجتمع عليه قلبه وصدق الضرورته وثاقته يعني حاجته وقوي رجاؤه فلا يكاد, فلا يكاد يرد الدعاء وصدق رحمه الله أليس الله ربنا أرحم الراحمين يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون فادعوه يا عبد الله ادعوه دعاء المضطر المنقطع من كل أسباب الدنيا وتيقن الإجابة حينئذ الوقفة الخامسة الاستغفار في قوله تبارك وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم لقد علم اللطيف الخبير ما في الخلق من ضعف وما هم عليه من قصور ونقص وفتح لهم باب الأمل والرجاء في العفو والمغفرة وأمرهم أن يلجأوا إلى ساحات كرمه وخزائن فضله فهو سبحانه رحيم بمن رجاه قريب ممن دعاه والخطأ والتقسير مما جبل عليه البشر والسلامة من ذلك مما لا مطمع فيه لأحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما, ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله عز وجل لغفر لكم والذي نفسي بيده لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم أخرجه أحمد وهو صحيح وقال عليه الصلاة والسلام إن إبليس قال لربه وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني أخرجه أحمد وغيره وهو صحيح وقد قال الله تعالى لأتقى الخلق فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ولذا كان صلى الله عليه وسلم ملازما للاستغفار آناء الليل وأطراف النهار حتى قال عن نفسه والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري بل قال عليه الصلاة والسلام ما اصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مره اخرجه الطبراني في الدعاء وغيره وغيره وهو صحيح وقال ابن عمر رضي الله عنه وقال ابن عمر الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة وهو صحيح أيها المسلمون هكذا شأن أرباب العزائم وأهل الإيمان الخلص يلجأون إلى الله على الدوام ويكثرون التوبة والاستغفار قد ملأت خشية الله قلوبهم ورسخت في مقام الإحسان أقدامهم فهم بين مراقبة ربهم وشهود أعمالهم قال الله جل وعلا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله عظم شأنه ودام سلطانه أحمده سبحانه وأشكره عمم تنانه وجزل إحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله به على منار الإسلام وارتفع بنيانه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالوقفة الأخيرة مع هذا الحديث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 هذه الكلمات فيها بيان, فيها بيان غنى الخالق سبحانه وأنه غني عن سائر خلقه لا يحتاج إليهم أبدا وأن المخلوق مفتقر إلى الله فقير إليه دائما قال الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إن العبد العارف بالله تعالى ونعمه وآلائه عليه أن يدرك حقيقة فقره إلى الله وغنى الله عنه قال ابن القيم رحمه الله ولقد شاهدت من شيخ الإسلام قدس الله روحه من ذلك يعني إظهار, إظهار الافتقار إلى الله تعالى أمراً لم أشاهده من غيره وكان يقول كثيرا ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء وكان كثيرا ما يتمثل هذا البيت أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي ومعنى المكدي أي قليل الخير وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت إسلاما جيدا ثم قال ابن القيم وكتب إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده يأتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات وليس لي من دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما جاء في الآيات ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا كما الغنى وصف له ذاتي وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعد قدياتي أسأل الله تعالى أن يهديني وإياكم سبل السلام ونسأله الهداية والتوفيق لكل خير ونسأله سبحانه أن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون